ضع بصمتك الحمد لله الحي الذي لا يموت تفرد بالديمومة والبقاء وطوق عباده بطوق الفناء وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم ولا يزال كلامنا عن هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فما قام ساق إلا قطعه ولا ارتفع نجم إلا أوقعه ولا تكلم متكلم إلا أسكته ولا تفاقر غني بغناه إلا أفقره ولا تفاخر جسد بقوته إلا أضعفه وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر الموت صوت يضرب على جميع الأجساد وهو سيف مصلة على كل الرقاب تحدثنا أيها الحبة في حلقة ماضية عن الموت وكربته وسكراته ذكرنا لكم أمثلة عن حسن الخاتمة وعن سوئها ولا يزال كلامنا إلى اليوم بل أيضا لا يزال كلامنا إلى الأسبوع القادم ربما يكون عن الموت نحتاج أن نضع بصمة في قلوبنا تكلمنا كثيرا عن وضع بصمات في المساجد بصمات في المكتبات بصمات في في بيوت الفقراء في وغفلنا عن أنفسنا فنحتاج اليوم أن نضع بصمة في قلوبنا لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى وإذا صلح هذا القلب صلحت كل الأعضاء وإذا صدق العبد مع ربه وأخلص لله سبحانه وتعالى في عمله بارك الله تعالى فيه وله وختم أعماله بالطيبات في الصالحات اليوم سندخل إلى المقابر سنرى البيت الذي هابه الملوك والعظماء وبكى لتذكره السلاطين والأمراء سنرى البيت الذي لا يعرف كبيرا ولا صغيرا يعرف جسدا يوضع فيه ما يدري هذا كم يملك من المال كم له من السلطان كم بكى عليه من الأحباب لا يعرف صغيرا ولا كبيرا وكل من وضع فيه ضمه ضمه حتى تختلف أضلاعه لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاد كما قال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم اليوم سندخل إلى القبور سنصور في داخلها تترى المكان الذي ستوضع فيه بعدما كنت تعيش في غرفة واسعة ستوضع في هذا المكان فإما أن يوسع لك مدة بصرك وإما أن يكون الأمر على خلاف ذلك تذكر الموت وتذكر القبر يدفع العبد فعلا إلى العمل الصالح وأنا في الحقيقة أشكر من كل قلبي أعداد كبيرة من الأخوة والأخوات الذين راسلونا بعد الحلقة الماضية بعضهم يقول كنت مقصرا في الصلاة فذكرتموني بالموت فكان هو أكبر واعظ طرق قلبي منهم من كان مقاطعا لوالديه راسلنا يقول أنا مقاطع والدي من سنة وسنتين كنت في فندق فنظرت إلى الحلقة وتابعتها فتأثرت فبكيت واتصلت به وعدت إليهم الموت قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا من لم يعظه الموت فما الذي يعظه اليوم نغسل قلوبنا وندخل إلى المقابر ننظر هذه القبور ونتكلم عن أحوال الموتى والقبر فاذكره وما وراءه فمنهما لأحد براءه وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه فإيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده وإيك شرا فما بعد أشد ويل لعبد عن سبيل الله صد ويجب أيها الأحباء الكرام أن نحاسب أنفسنا عندما نرى هذه المناظر كان السلف إذا حضروا دفن جنازة يقول أحدهم والله ما أدري من أعزي من كثرة الباكين ما أدري من أعزي أعزي هذا أظن هو أبو أو هذا الكل يبكي متأثر وليوم نرى هذا التأثر لكن نرى أيضا أشخاص يتضحكون في المقبرة وهذا يرن جواله ربما كان برنة موسيقية ويبدأ يتحدث ويضحك ويبعد قليلا عنهم وهو يرى أمامه عبرة لكن القلوب تغيرت تعالوا اليوم نتكلم أيضا عن الموت الذي لا تدري متى يخطفك وفي أي لحظة ينزل بك سنتكلم أيضا ماذا نستطيع أن نقدم للأموات ما هي الأعمال الصالحة التي يمكن أن تصل إلى الأموات سنتحدث عن أحكام القبول ماذا أفعل إذا زرت المقابل كيف أتعامل مع الميت بعد دفنه أين أجلس لما أزور الميت ماذا أفعل هل أدعو له أم أدعو لنفسي أم أقرأ القرآن ماذا أفعل في أجل أن أصلح قلبي وأن أوصل النفع إليه بقدر المستطاع نتكلم اليوم أيضا عن الموت قال قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم اين هم اباؤنا وامهاتنا ابناؤنا واخواننا انقطعت اعمارهم وثكنوا قبورهم اختفوا عن انظارنا ولم يختفوا من قلوبنا يتمنى أحدهم لو ساد في مزار حسلاته حسنة فما أحوالهم في قبورهم وما الأعمال النافعة لهم وما عذاب القبر ونعيمه وما أحكام المقابر كل ذلك وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الأموات يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء مرحبا بكم يا شباب وزاكم الله خير على مشاركتي ورحب بكم أخي رارق وأخي صحيح. أحمد وسلمان وأسأل الله أن يعني يشملنا جميعا برحمته أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة ونعوذ بالله من عذاب القبر نحن في حلقة الماضية تكلمت عن الموت والتذكير بالموت وكيف كان تأثر السلف بالموت وايضا كان معنا بعض الأخوة أحدهم موسي الأموات والآخر أيضا مات بعض الناس بين يديه وفي أبوه وكذا فكان فيها في الحقيقة عبرة ولا يتأثر بالمواعب عموما إلا أصحاب القلوب اللينة الصافية وإلا الله سبحانه وتعالى ذكر أقواما فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قال الله أو أشد قسوة ثم قال الله وإن من الحجارة لما يتفجع منه النهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني الحجارة تتأثر وبعض القلوب سبحانه الله مهما وعظتها لا تتأثر أبدا نسأل الله العافية وأنا أحسن الظن بإخوتي يعني الذين يتابعوننا أنهم بإذن الله تعالى من النوع الذي يتأثر بما يقال له القبر هو البيت الذي يدخله الإنسان بعد خروجه من بيت الدنيا وبين الله سبحانه وتعالى أنه يتبت المؤمنين في عند السؤال يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين لما يسأل الفاسق والفاجر وقال له ما ربك ما دينك ها ها لا ادري يضل الله الظالم مع انه كان يعرف الجواب في الدنيا لكنه لما جاء الحق في القبر ضياع ذلك وقال الله تعالى طبعا الايات والاحاديث التي تثبت عذاب القبر ربما تزيد على على 50 ما بين ايه وحديث لكن سالكروا بعضها ويقول الله تعالى عن قوم فرعون مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله انصار هم إلى الان ما ادخلوا نار جهنم الحقيقيه في الاخره لان لم تقع و وبالتالي هم الى الان ما دخلوا النار الحقيقيه في الاخر لكن اغرقوا فادخلوا نار يعني ادخلوا النار التي في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه اما ان يكون روضه من رياض الجنه او يكون حفرة من حفر النار وايضا النبي عليه الصلاه والسلام أمرنا في نهاية التشهد ان نستعيذ بالله من عذاب القبر معناه في شيء في القبر فيقول عليه الصلاه والسلام اذا انتهى احدكم من التشهد فليستعذ بالله من اربع اللهم ان اعوذ بك من عذاب من عذاب القبر وأعوذ بكم فترة المسيح الدجالة وفترة المحي والممات فبين أنه يستعيد بالله من عذاب القبر لو ما كان في شيء اسم عذاب قبر كان ما أمرنا أن نستعيد بالله منه وكذلك دخلت امرأة عجوز يهودية على عائشة فقالت اليهودية أعوذ بالله من عذاب القبر فقالت عائشة في عذاب في القبر عائشة ظنت في بداية الإسلام طبعا لأن عائشة قابلتها في بداية هجرتهم إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بعد هجرته إلى المدينة لأنه في مكة عليه الصلاة والسلام كان يعني مع خديجة وأيضا كان منشغلا طوال يعني أمره وشأنه بالناس فتزوج عائشة في المدينة وبدأ يعلم الناس يعني أمور فرض الصيام في المدينة وفرض الحج فرض كلا فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع إلى بيته قالت له عائشة يا رسول الله إن امرأة جاءت لي وقالت يعني أعوذ بالله من عذاب القبر فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن هذه الأمة تُعذب في قبورها أو تُنعم في قبورها فعذاب القبر أمر ثابت وكون بعض الناس يقول يا خي ما في شيء ثم عذاب القبر نحن أو, أو نعيم قبر نحن نحفر عن الميت فلا نجد شيئا ما نجد إلا عظام ورفات وربما أيضا تجد الأرض قد أكلتها كلها فنقول إن هذا من الأمور الغيبية وعذاب القبر لا يقع على الجسد أو نعيمه إنما يقع على الروح والروح حقيقتها لا نعرفها الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر الله وما أوتيت من أمر الله قليلا في الدنيا يكون النعيم والعذاب على الروح والجسد وفي القبر يكون النعيم والعذاب على الروح فقط والجسد يفنى وفي الآخرة يعود النعيم والعذاب مرة أخرى على الروح والجسدف هذه Russian حياة البرزخ التي بينهما هذه إما أن يكون الإنسان منعما أو غير منعما لكن الكلام أيضا على الأرواح بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الموت هو خروج الروح من الجسد وإلا الروح لا تفنى يعني الله سبحانه وتعالى لما قال كل من عليها فهم هناك ثمانية أشياء ما تفنى يقول السيوطي ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب فالعجب هو آخر فقرة من الظهر وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم فالأرواح في حقيقتها لا تفنى كما تفنى الأشجار والبحار والقمر والشمس لا تفنى لكن الموت أن تخرج هذه الروح من الجسد لذلك يسمى النوم بالموت الأصغر وذلك أن الروح تفارقه فراقا لكن تبقى متصلة به لذلك تجد النائم إذا استغرق في نومه تحرك تقول يا فلان يا فلان ما يدري عنك وحواسه التي فيها التصال بالخارج متعطلة فلا يرى ولا يسمع ولا يتكلم النائم لا يفعل ذلك حتى تنبه يا فلان يا فلان يا فلان فإذا لم يستجب لك حكمت أنه مات الموتة الكبرى لكن الموتة الصغرى يعني لو كانت موتة صغرى لا فاق فالروح تعود إليه مباشرة ويستجب للناس كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى فالمقصود أن المفارقة الروح الجسد هذا هو الموت حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحذر الناس ويخوفهم لاجل أن يستعدوا للقاء الله تعالى للموت ذلك الإنسان إذا علم أنه ميت لا محالة وجب عليه أن لذلك من أوائل ذلك أن يستعد برد المظالم إلى أهلها النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه مرض الموت خرج عليه الصلاة والسلام ورق المنبر فأراد أن يخطب قائما فلم يستطع فجلس وهي أول مرة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ثم قال للناس ورأسه كان معصوبا بعصابة بشدة الحمى وهو عليه الصلاة والسلام إذا مرض اشتد عليه المرض فقال للناس أيها الناس إنه قد دنى مني خلوف من بين أظهريكم انا بأموت هذا مرض موت إنه قد دنى مني خلوف من بين أظهريكم يعني سيخطفني الموت من بينكم ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فمن كنت جلدته له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه لأن يوم جلدته ظلما يقوم من أن قبل ما موت من كنت جلدته له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ومن كنت أخذته له معنى فهذا مالي مع فليأخذ منه ما شاء ثم أخذ ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام بعينين تودعان الناس خلاص هو يخطبه جالس ورأسه معصوب بعصابه والحمى تأكل جسده ويشعر أنفاسه أخيرا يقول يا في أحد أنا ظالمه يقوم أعطيه لظلمته ثم لم يقوم أحد فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام من نظرات الأخيرة ثم قال ولا يخشى الشحناء لحد يزعل أنا لما يضربني لن أزعل عليه لن أغضب ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني أنا ما أزعل على أحد اللي يقوم ويقول أنت جلدتني مرة قول من لا يخاف أزعل عليه ها اللي شتمت أرضه يوم يقوم يا ناس يشتمني لا يخاف أزعل لم أزعل عليها اللي أخذت منه مال ولا يخشى الشحناء فلم يقم أحد والصحابة متأثرون ثم قال عليه الصلاة والسلام أو حللني حللني سامح فلقيت ربي وأنا طيب النفس وليس لأحد عندي له عندي شيء كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ألقى الله أنا بريء لا يكون فلان يقول يا ربي ضربني أو شتمني إذا أحد أنا ظلمته بشيء يقوم الآن أعتذر منه أو يحللني إذا ما يبغي يتكلم يقول سامحتك يا رسول أو حللني فلقيت ربي وليس لأحد من عندي شيء ثم نزل صلى الله عليه وسلم ودخل بيته واصطجع على فراشه ولم يمضي عليه وقت حتى تشققت أبواب السماء ونزل الملك الموت ليقبل روحه فكانت آخر نظرة نظرها إليه الصحابة وهو يخطب لما رأوه على المنبر قد هده المرض وهو يقول من كنت جلت له ظهر من أخذت منه مالا من شتمت له عرضا يقوم الآن لأجل أن يعني يقتص منه بالله عليك يا أخي انظر اليوم إلى أقوام عندهم أموال للناس مظالم واحد ظالم زوج تحرمها من أولادها ما ما رأتهم منذ سنين وينتقم منها بمنعها عن أولادها كيف يلقى الله يا أخي هذا كيف يكون حاله إذا وضع في قبره أي لعنة ستلعنها تلك المرأة وأولادها عليه إذا دفن ناس عندهم احتيالات على الناس أو استلفوا أموالهم ولم يردوها إليهم ناس ظلموا الناس, الناس فيه في وافتروا على أعراضهم وهتكوا أعراضهم يخي كيف هؤلاء سيلقون الله إذا كان رسول الله يقول يا صحابة لأنا شتمته يوم الأيام وهو... يخي شرف له أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتمه ومع ذلك يقول لأنا يوم وهو عليه الصلاة والسلام أطهر وأكرم وأشرف من أن يستعمل ما يستعمله الناس من ألفاظ شتيمة ومع ذلك يقول أنا بشر يمكن يوم الأيام خرج مني كلمة جرحت واحد ها يقوم ترى أنا مستعد أني أعتذر منه ليش يقول فإني أرجو أن ألقى ربي وليس لأحد عندي مطلوبة هذا فاصل قصير أيها الأفاضل ونعود إليكم بإذن الله كن بينهم كن مثلهم في أبن هنا ضع بصمتك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة رجل من الأنصار يقول براء فمضينا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهينا إلى القبر ولما يلحد لما يلحد القبر قسمان إما أن يكون شق هكذا يأتون ويحفرون ويحفرون بعدين يحفرون من الأسفل ويطلعون التراف ويصير مثل المستطيل هكذا أو مثل الصندوق فيوضع فيه الشخص ثم يهالو عليه التراب هي يسمونه الشق وهناك قبر اسمه اللحد يحفرون بهذه لكن بعد ذلك يأتون ويحفرون على جنب مثل الغرفة الصغيرة يوضع فيها الميت هذا اسمه اللحد فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا لذلك تلاحظون اليوم في أوروبا إذا أرادوا أن يدفنوا يدفنون في الشق يأتون به في التابوت وينزلون التابوت فالشق ويهلون الترى المسلمون لا ينزلون الميت من غير تابوت ثم يضعونه في اللحد وسوف بإذن الله نعرض بعد قديل شيئا من ذلك يقول فأتينا ولما يلحد يعني حفروا لكن ما بعد انتهوا يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القبر فجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير كان كل واحد في طير واقف فوق رأسه ما يريد يتحرك حتى الطير ما يطير كذا خاشعين ساكنين يكون فاقهر النبي صلى الله وجعل ينكت في التراب ثم التفت الى اصحابه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله بالله من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة الآن واحد يحتضر هو يرى الملائكة لكن أهله لا يرونه كما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هو الآن يشهق وينظر إلى أهله ويرى الملائكة لكن أهله لا يبصرونه إن كان مؤمنا صالحا نزلت ملائكة وجوههم كالشمس مشرقة معهم كفل من الجنة وحنوط من حنوط الجنة ثم يجلسون مد البصر ينتظرون الروح تخرج حتى يكفنوها فينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه كيف يتعامل ملك الموت مع الروح الطيبة الروح اللي كانت في جسد اذا اذن ذهب يصلي اذا رأى فقيرا تصدق عليه يبرب والديه يستطيع ان يزني مع ذلك يترك الزنا يشوف الناس يشربون خمر والقول اعوذ بالله ما يشرب خمر الانسان اللي في الدنيا حفظ نفسه عند الموت وهو يشهق كيف ملك الموت يتعامل معه الملائكة الذين وجوهم كالشمس يجنسون مد البصر وملك الموت عند رأسه فيقول اخرجي ايتها الريح الطيبة كنت في الجسد الطيب اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان يقول عليه الصلاة والسلام فتخرج تسيل كما تسيل الحبة من في السقاء القطرة من في السقاء بمعنى السقاء يا جماعة مثل القارورة لكنه يكون من جلد فلما الآن ينتهي الماء الآن لما تكون القارورة مليئة بالماء ثم تصب الماء يندفع الماء اندفاعا بقوة لكن لما يبقى نقطة في الاخير. ثم تقلبها ماذا يحصل تبدأ تسيل بكل هدوء وأن تنتظرها حتى تخرج ملك الموت إذا كانت الروح طيبة ما ينتزعها انتزاعا لا اطلعي اخرجي اية الروح طيبة اخرج فتخرج شوي شوي براحة كما تسيل القطرة من في السقع فاذا قبضها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين ملائكة الرحمة تقول احنا اصلا انتظرها من زمان هذه ما تكون في يدك ان تكون في ايدينا نحن لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن. اللي من الجنة لكان تتخيل كفا نازل من الجنة قال فيصعدون بها إلى السماء الآن مات مات خلاص الجسد أخذه أهله ويذهبون به إلى المستشفى استخرج شهادة وفاة أو إلى المغسلة ليوصل خلاص يتعامل مع ميت وروحوه في السماء إن كان طيبا جعلت الروح تنتظر أن تعود فيه لتتنعم أكثر وهو يقول عجلوا بي عجلوا بي عجلوا خلصوا غسلوني وإن كان خبيثا يقول يا وإله أين تذهبون بها ترتفع روحه مع الملائكة يصلون إلى السماء الأولى فيستفتحون فتقول الملائكة حر السماء الأولى من هذا فيقولون هذا فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ان كان يحب ان يسمونه في الدنيا مثلا ابو عبد الرحمن قالت هذا ابو عبد إن يحب ان يسمى هذا احمد ولا خالد ولا طارق ولا, سليمان ولا هذا سليمان هذا طارق هذا باحب اسماءه التي ينادى بها الدنيا فتفتح الملائكه ثم ياتون للسماء الثانيه افتحوا من هذا هذا فلان ابن فلان فتفتح السماء الثانيه ثم يصعد للسماء الثالثة من هذا فتقول الملائكة اللي حاملت هذا فلان ابن فلان كيف ما تفتحون له هذا بيصعد بيصل إلى فوق إلى السماء السابعة فتفتح أبواب السماء سماء سماء حتى يصل إلى السماء السابعة فيقال من هذا فيقال هذا فلان ابن فلان طبعا السماء السابعة يعني فوقها رب العالمين سبحانه وتعالى وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة عام وفوق ذلك العرش فيستفتحون السماء السابعة فيفتحوا له وهو يترقب أن يلقى رب العالمين فتقول ملائكة في السماء السابعة من هذا فيقول هذا فلان ابن فلان لأحد أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا فيفتح ولا ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده وهو في القبر فيأتيه ملكان فيقعدان فإذا أقعداه قال له من ربك فيخيل إليه أن الشمس تغرب فيقول دعاني حتى أصلي شف القلب اللي معلق يقول اتركوني اصلي بعدين اجهبكم فيقولون انك ستفعل لكن من ربك فيقول ربي الله ما دين ديني الاسلام ثابت من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء انصدق عبدي ما هو كذاب هذا صادق لان اصلا في الدنيا كان يحب النبي ويحب الدين ويحب الله انصدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويفتح له مد بصر ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح وفي القبر يرى القبر واسعا فيأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك فيقول له من أنت؟ قال هذا يومك الذي كنت توعد أنت طول حياتك تعبان عشان هذا اليوم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له هذا العبد من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير أنت وجهك زين ورائحتك حسنة وكلامك طيب من أنت فرحتني فيقول أنا عملك الصالح انا صلاتك اللي كنت تصليها أنا صومك الذي كنت تصومه أنا قراءتك للقرآن أنا صدقتك أنا برك لوالديك أنا جهادك في سبيل الله أنا دعوتك أنا بدلك لما كان الناس مرتاحين وعند عياله وانت طالع تدعو إلى الله لما كان الناس مفطرين ويأكلون ويشربون وأنت صايم لما كان الناس يمسكون أموالهم وأنت تصدق أنت كنت تبنيني أنت اللي صنعتني أنت اللي, اللي, اللي جعلت وجهي طيب ما جعلت وجهي أسود أنت اللي بيض الله وجبك ومش أنا أنا عملك الصالح فيقول هذا العبد ربي أقم الساعة يا ربي مدام أنا أرى مقعدي من الجنة طيب أنا ودي عيالي معي وزوجتي وبناتي ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي هذا طرف من حديث القبر وزيارة القبور عبرة ولها أعداب وسنة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان الحي الذي لا يموت الموت باب كل الناس سيطرقه ويدخل إليه وهذه القبور لو أذن لاصحابها أن يتحدثوا ماذا سيقولون سنشد <تصفيق> ورسلنا إذا دخل الإنسان إلى المقبرة أن يسلم عليهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ثم إذا جاء إلى القبر يجلس تلقاء وجهه لأن الآن القبلة ورائي فهم الآن جميع الموتى قد وضعت أجسادهم على جنوبهم وهم تجاه القبلة فيأتي ويجلس تلقاء وجهه كما كان يفعل في الحياة وفي الحياة لما يجلس أمامه يجلس مقابله كذلك هنا لا يجلس خلفه ويواجه القبله بل يجلس هنا ويكون وجهه تلقائه ويدعو الله تعالى له ويستغفر له والموت ذكر أنهم يعلمون بمن يزورهم من الأحياء يتذكر الإنسان أيضا موته وأنه في أي لحظة من اللحظات ربما كان في أحد هذه القبور جارا لهم فيدعو الله تعالى لهم ويرقق قلبه بزيارتهم ويعمل على الاستعداد لمثل هذا المقام بل من ورائي ولا احد لهم اعمال متنوعه وان كان بيتهم واحدا الذي يسكنون فيه الان فيهم ملوك فيهم وزراء فيهم امراء فيهم اقوام بسطاء منهم من كان مقبلا على الله تعالى طائعا ومنهم من كان غير ذلك من أخطاء الناس مع القبور أن بعضهم ربما مع الازدحام عند القبور أنه ربما وطئ على القبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطأ أحدكم على جمرة حتى تخلص وتحرق ثيابا خير له من أن يطأ على قبر احترام الاموات ايضا امر هام صلى الله تعالى ان يغسر لانهم يتجاوز عنا وعنا ايو الا حبة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لماذا؟ قال فإنها تذكركم بالآخرة وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل إلى البقية ثم ينظر إلى أصحاب القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يبدأ ينظر عليه الصلاة والسلام إلى القبور عبرة وعيضة للناس اتفضل يا حمد انت يبدو ان لك تجربة مع الموت وفجعت ايضا بعدد من احبابك ماتوا في وقت متقارب حدثنا عن ذلك وعن شعورك فيه اول بسم الله الرحمن الرحيم هو بالنسبة بتكلم عن اصوتك <تصفيق> عشان اسمعك اتكلم عن الوالد والوالد الله رحمهم أي. هم توفوا فل... يعني الفكرة في الموضوع كاختصار كم كأ... كان عمرك اتوفي من قبل الوالد الوالد اول شو يتوفي كم عمرك لما مات اتوفي تقريبا الوالد كان عمرك 18 سنة الوالدة توفيت بعدها 4-5 سنة سنين تقريبا يعني البني ادم ما يتصور يعني كيف القبر كيف لما بينزل للقبر انه بيحط ابوه مثلا ابوها و... انت نزلت في القبر وشلت الوالد ونزلت ونزلته على القبر كان اول مره يعني احساس كان بامانه ما يتوصف ووضعته في اللحد ووقيت عليه اللبن في اللحد امم ال... شعور فظيع جدا الان لما تزوره امم كيف تحس انك تسولف معاه لما تزور الواعد وهو ف... في قبره لما بزوره عارف هذي اللي هو في دحين بعد التوسعه فصار النفس اللي إليها صعب, صعب. في أماكن معينة كده بينتر عليها الدعاء وكده لكن قبر الوالدة هو باستمرار وقبر برضه أخويا كمان هو زيارة أكثر شيء أيام الجمعة وفي الأعياد في أوقات معينة نقعد نزورهم وندعيدهم ونتصدق عليهم من أمور هذه الله يضطر لهم ويرجبهم الله يجعلهم في جنات النائم وبلا شك أن زيارة الميت ذكر ابن القيم رحمه الله أن الميت يعلم بمن يزوره بل ذكر أن الأموات يتفاخرون أحيانا في من يزورهم طبعا ليس هناك نص شرعي كتابه السنة يدل على أن الميت يعلم لكن ذكر ابن القيم في كتابه الروح بأن رؤية بعض الأموات في المنى بعدها وهم يعني يشكرون أولادهم على زيارتهم وبعضهم كان يا عاتب والده ليش ما تزورني وذلك أن عالم الأرواح عالم عجيب يعني أنت لما تنام روحك تخرج روحك تخرج وتسجد تحت العرش في بعض الحديث وأرواح الموتى أصلا هي خارجها أساسا من غير أجساد وبالتالي تلتقي الأرواح لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرجت روح العبد فصعدت إلى السماء إن كانت صالحة فتجتمع عليه الأرواح وتسألها ما فعل فلان وما فعل فلان فيخبرهم يقول والله لدك مثلا كذا الروح تتخاطب قال فيقولون وما فعل فلان قد فيقول لهم قد مات أما أتاكم ما جاكم في فعليين ما جاءكم أما أتاكم فيقولون قد ذهب به إلى أمه الهاوية يعني إلى النار لأنه ما دام روحه ما أتت إلينا معنا فهبت إلى الجانب الآخر وسنتكلم بعد قليل أيضا عن يعني يعني غير, غير المؤمن ايش اللي يحصل فيه واش تكون حواله في قبره يعني ايش الملائكة التي تأتيه واش الندم الذي يأتيه وعاش ستين سنة سبعين سنة في حياة معينة ايش حاله واش وضعه الآن هذا مهم أيضا نتكلم عنه لكن بعد الفاصل بإذن الله تعالى بينهم كن مثلك هنا اقبل هنا ادمتك ضع بصمتك نعوذ بالله من عذاب القبر ونسال الله تعالى أن تكون قبورنا جميعا روضات من رياض الجنه وان نكون ممن عملهم الصالح نسال الله تعالى أن يتقبل منا وان يرزقنا واياكم والقبول واسال الله جل وعلا أن يأتينا في قبرنا من يقول لنا أبشر بما يسرك نسبة منك السلام بسم الله والصلاة والسلام على أصر الله, الله, الله سينا محمد وعلى الله وصحبه أتكلم بعض الناس كثير من نسمع قصص وحكاوة يعني حكاوة من الناس وقول لك والله أنا كنت نايم وحلمت أني موت وتغسلت وتكفنت واندفنت وشفت الجنة ولا شفت النار وشفت وضع كيف حيكون فيصح من النوم ويتوب ويرجع ويلتزم الطريق الصحيح فهل كل شخص مننا يستنى يجي زي هذا الحلم؟ إنه يموت. إنه يستنى لما جيله شيء بعد أحد يموت منه أو يحلم حلم زي كده. أو جيله أي شيء عظة أو عبرة تخليه يرجع للطريقة الصحيح. طيب، إمكان أنت تكون العبرة. إمكان أنت الشخص اللي تموت ولي تستنى هذا الحلم، الحلم سيب حقيقة. قبل ما،, قبل, ما، قبل ما تشوف الحلم سيب حقيقة. وتموت أنت وتكون عظة لغيرك وعبرة لهم وكذا فالواحد لازم يعني يلتزم الطريقة الصحيح من الآن. مو شرط يعني يعتبر بأي شخص من أقارب أو من أحباء وكذا قد يكون هو الشخص هذا فلابد الواحد يلتزم الطريق الصحيح مو شرط كل واحد يجيله هذا الحلم أو أي موقف ثاني قد يخليه التزم الطريق الصحيح كل منه هو المخطئ وكل منه العاصي فلابد الواحد زي ما يخطئ يتوب ويلتزم الطريق الصحيح حتى يرجع لربه يعني فإذا لقي الله بعمل صالح وبعضه سيء فإن شاء الله اللهم بيحي له رحمه لما الناس تلاقيه خلاص يقول لك هي تلقتهم خربانه خربانه وزي ما تيجي خلاص ولا يتامل ايش انه يعمل شيء شيء فتوقعوا اخر شيء هو عليه وحي يحسن خاتمته كيف حيحسن خاتمته كذا انت طول حياتك كانت معاصي وذنوب واخطاء واعتداءات وظلم على الناس فرحت لابد انه يكون عنده يعني يحسن عشان يصير له خاتمه حسنه ما حيجيله حسن خاتمه سيئه وعمله كله حسن وبعدين كذلك يا اخي يعني ترى يعني طاعه الله سبحانه وتعالى ليس امرا صعبا يعني كون الواحد يقيم صلاته ويبر والديه ولا يظلم الناس ليست أمور صعبة يبتعد عن الزنا يبتعد عن الخمر يبتعد عن الفواحش يبتعد قبل أن يكون مآلة مثل ما نرى الآن في الصورة الناس ينزلون واحد في القبر يعني بعض الناس يظنوا أن طريق الصلاح والإحسان أنه طريق صعب لا يستطيع أن يواصل عليه كلا بل الأمر سهل والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سوء لنا وإن الله نمع المسي ح جن المعصي اللي جرب هذه حياه الاقطاع احلى مرونه الماسيه كيف مرونه الطاعك احسنت وكما أن أصحاب المعصي احيانا يتلذذون بمعصيتهم ترى اصحاب الطاع يتلذذوا بطاعتهم والله يا اخي لما تتصدق لك بيبي بي ربما بريال على على على فقير ولا على احيانا تحط لك ماء بارد وعصير وخبزه وتوقف عند عامل بلديه حراره درجه الحراره يمكن 60 وهو قاعد يكنس الشارع والعرق بل جسده يتصبب كله وتقول تعالى يا صديك اتفضل هذه هدية والله يا أخي إن نظراته التي ينظرها إليك والسعادة التي تظهر على وجهه وقوله السلام عليكم وهو يحاول يدعو وما يعرف عربي هذه لدة يا أخي والله لا يساويها ولا يلد من لذات التي يتلذج بها أصحاب المعصية لكن بعض الناس ربما لا يدرك ذلك أنت سأسمع منك يا طارق هو بسم الله الرحمن الرحيم الله يحجيك أنا كان يعني قبل أسابيع سكوير اوف 3 يعني حسيت اني كنت قريب من الموت لان كنت بسوي عمليه خطيره بالمناسبه احنا نشكرك على حضورك وطارق احنا تعرفنا عليه عن طريق صفحه الفيسبوك ومزالنا خيال نشيط فيها ويكتب وكذا فالاخوه تعرفوا اني عن طريقه وتشرفنا به في البرنامج الله الشرف الله يحفظك كنت قريبه من الموت كنت قريب يعني مو كنت من الموت انا حسيت اني قريب من الموت يعني كنت يعني على العملية خطيره وفي الظهر ف الشهد لما كنت طالع من البيت وانا وداه اهلي والوصايا كنت اوصيهم وصيت واحد يعني مقبل على الموت الحمد لله انه ما كان عندي هذاك الخوف يعني ما كنت خايف من الموت في ناس كثير يخافوا من الموت لكن انا ما ما خفت من الموت يعني ما كنت حاسس انك كنت حاس إن مبطمن تتحاس اني يعني ما في شي يعني بيخوفني من الموت اللي الناس كلها بتخاف منه الحمد لله قبل العملية مر شريط حياتي امامي شفت يعني انا قديش عصيت الله قديش يعني, يعني ظلمت ناس سموكشن اخطيت حياتي كثير فآخر شي يعني حسيت انه شي صعب على الإنسان انه يعني ما يتوب ولا يقبل الله أنا يعني بعد ما مر شريط حياتي أمان وذكرت كل شي وذكرت المعاصي اللي أنا سويتها وقديش يعني الذنوب اللي انتراك على, علي يعني دمعت عيني وتبت و... وقلت إن شاء الله أني ما عاد أعيد لل... أعود للشيء اللي كنت أسوي اللي كنت أسوي دخلت العملية سويتها يعني والحمد الله بعد تقريبا خمس ساعات فقط من العملية حمدت الله شكرت أنه لطف بي ورحمني يعني من اللي كان ممكن يصير لي لان كانت مباعفات العملية شي خطئ كان ممكن يصير شلل ممكن كان يصير موت دماغي كان ممكن يصير تعطل بعض ضائف الأجهزة الهضمية فبعد ما صحيت وفقت من البنج ورجعت الوعي حمدت الله وقلت ليش يعني ليش يعني زي ما قال الأخ سليمان ليش من الواحد ينتظر في اللحظة هذه عشان يرجع للربة ليه ليش ما نرجع من أول ليش من الواحد من الآن يقرر خلاص أنه يتوب الربة يبعد عن كل المعاصي وخلاص يعني الدنيا, وش الدنيا قصيرة مرة يا شيخ مرة قصيرة بالنسبه لحا اخري هذا يا شيخ اللي حبيت اقوله والحمد لله يعني العافيه من يعني هذه اللي كنت احاول اتواصل معكم باي وسيله والحمد لله ربي كتب لي هذا التواصل من المكان هذا ومن برضه انصح كل شخص انه يعني يعز ربنا بالخير لانه ما تدري متى بتموت ما تدري الله يرحمنا وياكم برحمته يتجاوز عنا وعنكم يغفر لنا ولكم و لا شك حقيقة ان الانسان الذي سيستعد استعداد تام فعلا لما ينزل به و يبني بيت, بيت بيت القبر يبنيه من قبل ان يدخله و يسكنه تستطيع انك تعمر قبرك بالخير والصلاح الصلاح وفعلا يعني أنت الآن طالع العملية هو قاعد تقبل أهلك ويمكن لو عندك عيال صغار وتقبلهم وتشمهم كان عنديك عيال صغار إيه عندي اثنين عندي سعود وبدر وتشمه وتقبله ونتطالع إيه كانت تمرى وكان ممكن يعيش بقية حياته يتيم بالفعل كانت تمرى اللحظة يعني مؤذكرة يعني حتى أنا خفيت دموية عنهم شي مرت صعب لما تحس انك خلاص مقبل على الموت وانت يعني ما انت خايف منه لكن شايل هم لأطفال هذول ربي ما حيخليهم لكن شعور شعور غريب شعور خلاص يعني فلذات أكبادك يمكن ما عدت بعد كده الا في الجنة او ما تدري فين بيكون مصيرك بعد كده ما بارك يا أخي بمن لا يستعد ولا يعمل والسنين تمشي عليه ويفجأه الموت بحادث سيارة مرض مفاجئ لا يلبث إلا قليلا ويموت ويكون كما قال الله يا ليتني قدمت لحياتي ربي رجعون لعلي أعمر صالحا فيما تركت في عبر كثير قدامي الشيخ لكن رسائل تجي الواحد كل يوم ممكن انت ماشي في الشارع تشوف واحد مثلا على كرسي متحرك هذه الرسالة جايت لك من ربك احمد الله وصخر العضلات وجسمك اللي ربي يمعطيك فيه العافية صخر العبادة الله في ناس ممكن تشوفهم يتمنى ان يسجد سجد الله يقدر انا لما كنتم نستشفى يعني سمعت ناس تغن سمعت ناس يعني حالاتهم مرة صعبة فشي يعني الواحد مفروض يحمد ربك عليه الله ويسخر العافية اللي ربي معطيه إياه للعبادة الله أحسنت الله يصلح حالنا جميعا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور للعبرة قال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم de l'akhir. طبعاً الميت على الجنب الايمن ولا لا يا شباب ويوجه الى القبلة ولهذا القبر اسمه اللحد ولا لا يا ابو هذا مو هو بالشق هذا اللحد وهو انه يحفر القبر وبعدين يوضع مثل الغرفة الصغيرة كذا انحراق صغير يوضع على جنب ويكون وجه الميت تجاه القبلة على جنبه الايمن طبعاً القبور يختلف حجم القبر بحسب حجم الميت اذا كان طويلا او قصيرا او كذا فاليوضع على هذا الحال تفك الـ الـ الخيوط اللي وضعوها اللي هي الـ الـ الاربطه اللي وضعت تفك لها كما فعل الاخوه هنا مساله كشف وجه الميت بعد بعد دفنه انا اشوف بعض الناس يكشفه الله يحلها شيخ الاربطه يبقى بعدين يؤخذ اللبن ويسد عليه سد بهذه الطريقه طبعاً يصبش عليه اللبن يسد عليه كله على الميت كله ولا لا, لا. لا. بعد ما يسد عليه كله يؤخذ الطين ولا عطنا بس شويه طين ايه, ايه, ايه ايه طبعا يحسنت هذا يغطى بكل الفتحات اذا غطيت كل الفتحات شباب. إذا غطيت كل الفتحات يهال بعد ذلك طبعاً هذا كله يغلق باللبن ويستن أنه يكون طين بحيث أنه ما يكون شيء بلك ولا شيء شي لم تمسه النار يعني. <تصفيق> آه بعد ذلك يهال عليه التراب ويوضع النصب كما هو معلوم هناك طبعا بعض البدع بعض الناس أحياناً ربما دع أدعيه وهو يدفن لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم سألو الله له أو أحيانا يقرأ سور معينة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل أن أن الإنسان يدعو له بالتثبيت مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام سألو الله له التثبيت فإنه الآن يسأل يتبع الميت ثلاثة كما هو معلوم الآن نزل مع الميت فقط عمله أما أولاده وماله يعني ممكن الميت يأتي معه السيارة تسوالها أحيانا أربعمائة ألف ريال يعني مئة دولار وترجعها السيارة لن تدخل معها وهو اشتراها بماله ليستنبع بها أولاده الذين رباهم وتعب عليهم وأحبهم وأحبوه يجاوزونه الآن ينسونه بعد ثلاثة أربع أيام إلا من رحم الله لا يدخل معه إلا صلاته وصومه وذكره وصدقته وبره بوالديه بناءه لمسجد ويدخل معه أيضا ربما شربه للخمر تكسيره في الصلاة كذبه عقوقه ونحو ذلك يتبع الميت ثلاثة يرجع إثنان ويبقى ثالث فالواحد ينظر في هذا القبر إما أن يكون روضه من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران ان شاء الله تعالى ننتقل على قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه وان يعيدنا من من النار واصحابها البرى رضي الله تعالى عنه وإن العبد الكافر إذا كان من قطاع من الدنيا أو قال الفاسق وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر قال ثم ينزل ملك الموت فيقول أخرجي أيتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث أنت خبيث أنت أنت لا تصلي ولا تتقين الله ولا عندك عمى أنت روح خبيثة وجسد خبيثة استعمل في معاصي قال فتفرق روحه في جسده شيء منها في الرجل وشيء في اليد وشيء يقول عليه الصلاة والسلام فينتزعها كما ينتزع السفوت من الصوف المبلون السفوت يا جماعة قيل هو آله يقطع بها الزرع يسمونه المحش هو سكين معقوفة مائلة يمسك بها الزرع العشب ويقطع بها وقيل هو عصى من حديد مثنية في الأخير فإذا وضع لففتها بصوف ثم نزعتها نزعت الصوف معها قال فيأخذها ملك الموت فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك المسوح أقبلوا معهم بأكفان من النار قال فيضعونها فيها ثم يصعدون بها إلى السماء مات خلاص وروحه في أيدي الملائكة قال فيستفتحون له السماء فيقول الملائكة من هذا يعني يستحق نفتح لأبواب السماء ولا لا من هذا فيقولون هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا أقبح اسمه وما يحبه ويكرهه ويغضب إذا نوذي به نبيه به قال بأقبح أسمائه الذي كان ينادى بها في الدنيا قال فلا يفتح له قال فتلقى روحه من السماء إلى الأرض ويقول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في ثم الخيار كذلك نمس المجرمين ثم تعود روحه في جسده فيقول الله عز وجل وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومي يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ثم ينزل إلى روحه في جسده فيأتيه ملكان فيقعدانا يقوم فزعا فتقول الملائكة من ربك فيقول ها ها كأنه يتذكر لكن ما, ما ثبتها الله ها ها لا أدري فتقول الملائكة فما دينك ها ها لا أدري ما النبيك ها ها لا أدري فيقول له الملك لا دريت ولا تليت أصلا أنت في الدنيا ما كنت تدري تدري الآن لا دريت ولا تليت قال ثم يضرب بمضرقة من حديد أسأل الله العافية والسلامة قال فينادي مناد من السماء أن كذب يعني ما جاوب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها قال ثم يضيق عليه قبر حتى تختلف فيه أضلعه قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك وهو على هذا الحال يقول فمن أنت فوجهك يجيء بالشر فيقولوا أنا عملك الخبيث أنا عملك مش أنت كنت تشرب الخمر كنت تصنعني مش كنت تأكل أموال الناس مش كنت تزني مش كنت تضيع الصلوات أنا عملك الخبيث فيكون عندها العمل الخبيث وعندها باب إلى النار وضيق عليه فيقول ربي لا تقم الساعة خلني هنا أحسن رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة أسأل الله أن يرحمنا وياكم برحمة أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله كن بينهم كن في بصمتك ضع بصمتك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يتعظون بالعبر وممن تصلح قلوبهم بما يرون من آيات ومواعد تفضل السلام بسم الله الرحمن الرحمن أتكلم عن أشخاص هم أحياء لكنهم موتب صمح في حياتنا قد يكون الشخص له والد أو والدة أو جد جدة عم عمه أو أي قليل في حياته قد يكون ساكن في نفس المدينة أو ساكن في حتى الشارع أو في البيت نفسه في الإمام نفسه ما بيشوفه في إلا يوم في السنة أو يومين إذا عدت سلم أو ما سلم نسيهم من حياته خلاص مش في حياته في عمله في مع أولاده ومع زوجته أي كان نسي هؤلاء كلهم نهائيا لما نيجي يموت يقول ليت أني شفته ليت أني سبت عليه ليت أني كل جمعة جيت الله تغديت الله. معاه ولا تعشيت معاه ولا جيت أخدته وطلعنا مكان يشوفه هو ميت قبل ما يندفن يقول ليت وليت وليت وليت طب إحنا فيها الآن إلي له والد ولا والدة جد عم اي شخص كبير في السن موجود عنده نسيهم وهم هم خلاص يعني في الحياة خلاص على نهاية في نهاية اعمارهم فنسي الناس والناس نسيهم قد يكونوا مرضة قد يكونوا مصابين بعجزة قد يكونوا ايما صادم لوحد يحتسب العجل عند الله سبحانه وتعالى في زيارتهم سواء من باب صلة رحمة حتى بالوالدين اذا كانوا والدين او اجداد او كده يتواصل معهم يهديهم ياخذهم يجيبهم عنده في البيت يكون في تواصل حتى اليوم اللي يموت فيه وي او يتفنهم او يدخلوا بيدوا يدخلهم قبورهم ما يقوليت اني سويت وليت مسويت احنا فيه الان إلي لو والد او والدة او اي شخص عزيز عليه يحيل يرا في قينا انه في اليوم اللي حيموت فيه هذا الشخص انا حاندم فيه على كل فعل او كل تقصير سويته حق الله المستعان كل تقصير اطبحت بحق هذا الشخص سواء الوالد يعطونا الكثير في حياتنا الواحد فاعد عماؤهم اعطيهم شوية من وقته او من جهده او من عمله اي ان كان فمحي جيزيهم معي جزاء طيب يخيرا حيندم الشخص في اليوم اللي يشوفيه شخص عزيز عليه مات أو غني الدين فإحنا فيها الآن الله يكسبنا والدين ونزلنا الدنيا الصالحة إن شاء الله خير <تصفيق> معنا أخونا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن تفضل طيب الله تعالى نوفقنا وياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وان يثبتنا وياكم على الخير والهداه اللهم دعنا نتكلم قليلا عن بعض ال يعني الاداب والاحكام الشرعيه القبور طبعا كل من مات سواء دفن او لم يدفن فإنه يتعرض إما للنعيم أو للعذاب يعني عذاب القبر أو نعيمة حتى لو غرق واكلته الأسماك حتى لو حرق كما يفعل الهندوس مثلا يحرقون الأجساد أجساد الموتى فإنه يقع عليه العذاب والنعيم وذلك لسبب أن العذاب والنعيم لا يتخاطب ويتعامل مع الجسد إنما يتعامل مع الروح فما دام الروح باقية فالجسد افعل به ما تشاء ادفنه ويفنى احرقه أطعمه للأسماك العذاب والنعيم يتعامل مع الأرواح لذلك لما يأتي ويقول لك طيب هذا الإنسان أحرقه وانتهي الله وين عذاب القبر ونعيمها نقول إنما يقع عذاب القبر ونعيم على الروح التي خرجت منه والجسد تبع لها إن وجد فهي إما تنعم وإما تعذب وهذه يعني كما قال الله تعالى في لامين ذلك الكتاب لا ريب في أودا المتقين الذين يؤمنون بالغيب هذه أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون في الغيء أنهم يعلمون أن من ما ذكره الله تعالى وما أخبرنا به أنه أمن واقع هذا أمر مهم لا بد أن نتعلمه الأمر الثاني أن الدفن عموما في التراب الكل يفعل كل الأمن إلا بعض البيانات مثل الهندوس فإنهم يحرقونه لأنهم يعتقدون أن روحه تخرج وعقيد التناسخ الأرواح أنها تكون في جسد آخر لا بأس الإنسان أن يجهز كفره قبل الموت استعدادا له ذلك لما أقبلت امرأة كما روى البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدت إليه قطيفة قطعة قماش قالت يا رسول الله هذه صنعتها لك بيدي فطيب أعطنا الأخت سماح أخت سماح تفضلي وعفوا أن تأخرنا عليك قليلا تفضلي أخت سماح مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن بحكي شوي عن الموت ممكن يعني تفضلي انا مرة تعبت هيك شو هي الله شفت الموت نعم يعني شفت الموت اني متت يعني وصحيت يعني يعني انا كنت مريضه نفسانيا تعبانه هيك امم كنت بعاني من نفس هيك فلما كنت رحت عند الست بتعمل لي حجامه فانا لما عملت لي حسيت انه نفسي يعني نفسي تتقطع اي يعني كأنّا كنّا ما قادر يعني ما قادر أتنفّس وما كنت أشوف فوقفت فأ... يعني عاوزة إني أنجى أي حد يعني ساعدني ندايت على زوجي فبعد كده فتكرت فرتقيت أقول الله أكبر الله أكبر شهد الله إلهي من الله فسبحان الله كأنه شيء انصحب مني ورجعت لي روحي الحمد لله على سلامتك في سماح اليوم يعني شفت أنه ما في شيء يعني أنه نقدر ساعدك الحياة بس اربي صحيح سبحان الله الحمد لله على سلامتك واسر الله, الله ان يديم عليك الخير والصحه يا رب العالم. هيك يعني صعيبه يعني الانسان حياته صحيح. عشان عشان ما الله صحيح بارك الله فيكم صحيح الحمد لله صحيح الحمد لله بارك الله فيكم وهذه بلا شك نبي راح لمواقف ربما ذكر الموت هذه المره قالت يا رسول الله هذه صنعته لك قطيفة قطعه قماش فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبسها وخرج إلى أصحابه وإنها إزاره هم كانوا يلبسون كلباس الإحرام إزار ورداء فجعل عليه الصلاة والسلام إزارا له وجاء جلس بين أصحابه وهي جديدة وجميلة فقال أحد الصحابة يا رسول الله أهبنيها أعطنيها فقام عليه الصلاة والسلام وكان أكرم الخلق ودخل إلى بيته ونزعها ولبس الإزار القديم وخرج صلوات ربي وسلامه عليه وأعطاه إياها فقيل لذلك الرجل لما أخذتها من النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأيته بها فرحا فقال والله ما أخذتها منه إلا أردت أن تكون هي كفني يقولون فلما مات الرجل كفن فيها فالإنسان الذي يعني يعد كفنه من البداية لا بأس في ذلك كونه يتجهز الموت بهذا الكفن القبر كما ذكرت ينقسم من القسمين اللحد والشق والأصل أن يعني يدفن الإنسان يعني صريحا يعني أن يدفن بكفنه مباشرة وأن لا يغال في هذا الكفن أما الدفن في التابوت بعضها العلم منع منه إلا أن يكون الإنسان محتاجا إليه يعني إنسان مثلا مات في حادث وتكسرت أضلاعه بحيث أنك لما تحمله تقع الرجل تقع كلام غير متماسك إذا كان يدفن في القبر لعذر يدفن في التابوت لعذر يعني ينزل في التابوت لعذر من الحاجة مثل ما ذكرنا أو يكون في أرض مثلا كثيرة السباع فالسباع تأتي وتحفر على القبور وتأكل الأجساد مثلا فإنه لا بأس, لا بأس أن يدفن وهو في التابوت لكن الأصل أن يدفن الإنسان في في كفن ايه وهو طريق وهو طريقة المسلمين اما طريقه غير المسلمين فانه يدفنون على غير ذلك يا نعم يا اخي عشاش أهلو. مرحبا أهلو. بك نعم تفضل مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بس. كيف حالك يا بارك الله فيك الحمد أهلو. لله ماشي. اخفض التلفزيون اخي عشاشي بس مع سؤالك بعد يا احمد طيب بارك الله فيك ابن الصوت كلامك واضح فالاصل كما ذكرت ان من غير يت ابو تاي احمد سؤالي يا شيخ يعني في بعض الاحيان بتصير كوارث وفيضانات من هذا القبيل فبيموت الالاف فكيف بيكون طريقه الدفن هل نستدينه في كل واحد لحاله او ندفنهم كمجموعات او احسن كيف وهذا مهم يعني أو طبعا الأصل أن يدفن كل شخص لوحده هذا الأصل أن يدفن كل انسان في قبر لوحده لكن لو يحتاجوا إلى دفنهم في عدة قبور يعني إلى عدة أشخاص في قبر واحد مثل مثلا ما تفضلت أحيان يحصل فيضانات كبيرة أو او وكذا ويقول الموت بالآلاف ولا تستطيع أنك تحفر والثلاجات وال وال وال أحيانا أيضا مليئة ما تكفي للناس فهل يجوز ذلك ولا ناخذ مسلمة بس أن نجيب أختهم سلمة تفضلي عليكم. فضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا يا شيخ جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الله يحفظكم ويبارك فيكم وأرجو أن تدعو لي جميع موتنا بالرحمة إن شاء الله وندعو لهم فأنا أريد أن أسأل فقط سؤال عندنا إحنا في المغرب العربي وفي المغرب خصوصا لدي والدتي تذهب إلى قبر والدي كل يوم جمعة تقول لي أترحم عليه بينما زوجي يقولوا لأن هذا حرم لأن هناك حديث يحرم الذهاب للنساء إلى القبر نعم فأرى ماذا, يعني ماذا تقولون في هذه النحية وهناك أيضا أناس يقومون باشتراء أراضي خاصة لأنفسهم في قبر يعني يشترون قبورا يعني وكأنهم يستعدون يم... للموت نعم نعم سأتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى بارك الله فيكم الله يحفظكم سكينة تفضلي سكينة سكينة من فرنسا طيب بالمناسبة مدم فرنسا أنا غدا إن شاء الله تعالى وبعد غد السبت والأحد لمحاضرات في فرنسا في باريس فمن أراد أن يحضر من الإخوة يمكن أن يطلعوا على البرنامج من خلالي صفحتي في تويتر والفيسبوك بإذن الله تعالى فإذا كان مجموعة يجوز أن يدفنوا مجموعة يجوز يدفنوا خمسة ستة عشرة في قبر واحد يحفرون حفرة كبيرة ويدفنونهم في مكان واحد هذا جائز وهذا فعله الصحابة لما في معركة أحد لما توفي عدد كبير من الصحابة توفي سبعون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شهدة فالصحابة الباقون أكثر من مئة وخمسين جرحة فيشق عليهم أن يبدأوا يحفروا يعني سبعين قبر صعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجلان والثلاثة والخمسة في قبر واحد فكانوا يقدمون أكثرهم قرآن ينزلون أول واحد ثم ينزلون من بعده ويهلون عليهم الترام فيجوز أن يدفن مجموعة إذا كان الحاجة نعم أخي صالح أخي صالح تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شيء الله يحييك والله هذا الموضوع يعني أقول موضوع يعني جميل يعني والله لو ناخذ نوعا نوعا ما في الله يعني شي فقط اريد ان اعرف متى ت... تعيدون هذه الحلقة أوه. الان نحن السفر ما شاء الله نحن نعيدها هي غدا الظهر اظن يا شباب هي تعاد مرات خلال هذا الأسبوع لو تدخل إلى الصفحه في الفيسبوك يخبرك هي تعاد في وقت متأخر أظن بالساعة تقريبا في نصف الليل في, في توقيت مكة وسيعرضون وس الآن على الشاشة مواعيد الإعادة إن شاء الله بارك الله فيك الله يحفظك سليمان أسمع سؤالك بعد هذه أبو على أبو علام تفضل أخي أبو علام تفضل يبدو ليس معنا تفضل سليمان سليمان فالوقات التي يعني ما يجوز الواحد أن يدفع فيها ميت قد يكون الواحد وقت ما مات الميت غسلوا ودفنوا ودفنوا وكفنوا ودفنوا على طوله ففيه أوقات ما يجوز الواحد يدفن فيها يعني سواء أيام او ساعات أو أوقات من النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث عقوة بن عامر يقول ثلاث ساعات من ليلة أو نهار نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند تعامدها حتى تزول وعند تضيء فيها الغروب حتى تغرب يعني وقت طلوع الشمس وقت الطلوع الشروق زين؟ وقت الشروق تقريبا 16 دقيقة تقريبا وقت صعودها عندها يسجد لها عبادها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن في هذا الوقت إلا للحاجة يعني وكذلك عندما تتعامد قبل صلاة الظهر بتسع دقائق قبل الأذان وكذلك قبل غروب الشمس في تسع دقائق تقريبا بقي ما يحقيق عدد كبير من الاحكام الفقهية كذلك كيفية تغسيل الميت لذلك أيها الأحبة الآن يخرج أرقام الهاتف طلعوا لي أرقام الهاتف يا شباب أنا سأبقى سأست... في السوديو لمدة ساعة ونصف أيضاً أستقبل اتصالاتكم سنتكلم عن تغسيل الميت سنتحدث عن أحكام القبور من كان عنده تجربة تتعلق بهذا سأتكلم أيضاً عن بعض ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم عن من يعني الـ الـ ما يقع في الـ الـ من عذاب القبر أو نعيمه ستعرض هذه سأسجلها وتعرض إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة أسأل الله تعالى أن ينفعلوا إياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته